وما لكم ألا تأكلوا مما بكر رسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الثم سيجزون بما كانوا يقترفون، ولا تأكلوا من مال المذكرين الله عليه، وإنما لفسق، وإن الشياقين لا يشون إلا من يهرب يجادلهم، وإن أطعتمهم إنكم لا مشركون.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 وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يسعرون وإذا جاءتهم آية